تسجيل خاص الروم فله ومجهز الدلة فله وفير ويروان ومجهز الدلة من واحد من واحد من واحد كل انبدأ بالحب والشوك والنار يشكي خفوقه أو حبيب يذله وأنا بديت القاف في رب غفر اللي كريم المغفرة عادة له أرجي ثوابه وحذر يكشف أسرار يا ما ستر ما نفع من مخله فله وأبدأ حروف القاف باسم دولار الشاعر اللي سيف شعره سلة الحربي اللي يفتخر سر وجهار من راس قوم للمعالي مطله فله شفت العجب والعقل صامت ومحتار كل يحط بروم الأصحاب شلة تجمع مغرم وهايم وشعار أحد يعقد البيت واحد يفلة عشق وغرام وشوق وبيات وشعار هذا سعيد وذأك مجروح خلة تجمع أجناس وعراق وقطار كم فيه من غالي وكم فيه علة وفي روم فلة صار بالقلب مسمار من واحد وسط المحاني محله اللي بشوف اسمه تشتتني افكار يا ما يضيع الدرب وحيانا دله بسألك جاوبني بلا زيف وعذار في غيبتك قلبي إذا ناه من له في سلمنا شيخة وبشام مختار وفي مصر عمدة والبشر تحت ضله الله عطى للناس قيمة ومقدار وانتي عطاك غلوة الأحباب كله. البدر لو شافك من الليل ما نار. من زينها يبعد وتضوي محلة فيها سكون الليل وعذوبة الأسحاب بالليل بدر ووسط الأزهار فلة مسكن في عيني تخالطها الأنظار وفقده ما أبكي من خوفه بالله الحب منها بدل بحلوة الأمرار لو خيروني غيرها قلت لله لو قالوا العذاب لو صار ما صار حبه غزا قلبي سكن واستحل تعال خل حروف الأشعار تختار خل السماء بوصالنا مستهلة خل العدود يشوف أفعال الأحرار فلّة ومجهز وخل الحسود يموت في وسط غلة وإذا عصاك الوقت وحددك الأقدار من دم من شوقك تركي بحلة وسلامتكم